برد عظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني عبدك الضعيف المذنب العاصي يا ربي وأنت قلت وقولك الحق أدعوني استجب لكم وأنا أدعوك وأنا عبدك الضعيف وولمت نفسي واعترفت بذنبي إنه لا يغفر ذنوب إلا أنت فأنت ربي رحيم كريم وهذا العبد قد تاب من كل عمل ما لا به رضاك يا إلهي يحق قدرتك ورحمةك وفضلك من, من عبك الضعيف أن تقبل توبته وترحمته. يا من لا يعز الأذلاء ولا يبلع عزاء إلا أنت يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت يا لا إله إلا أنت بقوة لا إله إلا أنت يا لا إله إلا أنت بعظمت لا إله إلا أنت يا لا إله إلا أنت الجلذ لا إله إلا أنت يا لا إله إلا أنت الجلالي لا إله إلا أنت يا لا إله إلا أنت الكمالي لا إله إلا أنت يا لا لا إله إلا أنت ملكك يا لا لا إله إلا أنت ملكي لا إله إلا أنت يا لا إله إلا أنت عزيز لا إله إلا أنت يا لا إله إلا أنت سلطاني لا إله إلا أنت يا لا إله إلا أنت بولكوتي لا إله إلا أنت يا لا إله إلا أنت بجبروتي يا لا إله إلا أنت بجبروتي لا إله إلا أنت يا لا إله إلا أنت يا يا لا إله إلا أنت بفضولي لا إله إلا أنت يا لا إله إلا أنت برحمني لا إله إلا أنت يا لا اله الا انت المغفره لا اله الا يا لا اله الا انت بقوني لا اله الا يا لا اله الا انت يحكم لا اله الا انت يا لا اله الا انت بذكر لا اله الا يا لا اله الا انت مدولي لا اله الا انت يا لا اله الا انت بلطفي لا اله الا انت يا لا إله إلا أنت بعضلي لا, لا إله إلا أنت يا لا إله إلا أنت بالصدق لا إله إلا أنت يا لا إله إلا أنت بالقدم لا إله إلا أنت يا لا إله إلا أنت الدمان لا إله إلا أنت يا لا إله إلا أنت امام لا ببقائي لا إله إلا أنت يا لا إله إلا أنت يا باقي أبدا سرمدا قائما قادرا مئنا محيما يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا حليم يا عليم يا عظيم يا قيوم يا مالك يا محيط يا شكور يا قدير يا تواب يا ناصر يا واسع يا كافي يا رفيع يا شاهد يا وكيك يا متين يا ولي يا متعالي يا من يا رؤوف يا مالك الملك ذو الجلال والإكرار يا نقصر يا جانع يا غني يا مانع يا نور يا هادي يا بديع يا إله يا راحب يا غفور يا قابر يا باسب يا لا إله إلا أنت يا هو يا مدود يا مجيد يا فعال بما يريد يا حنان يا منان يا ديان يا سبحان يا سلطان يا خلاب يا رزاق يا فتاح يا وهاب يا سريع الحساب يا شديد يا مغيب يا فاطر يا طاهر يا قاهر يا قدير يا لطيف يا نعم الملذات ونجم النصير يا حفيظ يا رقيب يا مجيب يا صادق يا بارف يا أول يا آخر، يا ظاهر، يا باطل، يا مبيل، يا نور يا قدس، يا منتقر، يا عزيز، يا جبار، يا متكبر، يا أحد، يا صنع، لم يلد ولا يولد ولم يكن له كفوا أحد، بحق هذه الأسماء لا إله إلا الله، محمد إلا الله صلى الله عليه وسلم، وبحق إلهيتك ورحمةك وربويتك وسلطانيتك، وعافك وعظمتك هذا الجلال والإكرام أن تقنئ حرائجي وأن تصلي على محمد وعلى آل محمد أن تجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا برحمتك يا أرحم الراحمين